صغيرين تنس فيروز ذات الجيئة الكاترة وقتين عند الان كاترة تصدقى انا عشر عشر يلا على اللاترالي يعني لو الكاترة سوفاي لاترالي وده غير لو سيوني يعني ايه يعني انت تريد صغير تريد صغير تريد ان تريد كده تريد ان تريد ان تريد كده. تريد ان تريد ان تريد ان تريد ان تريد ان لو ان تريد ان تريد ان طبعا كلكم عارفين لو طفل صغير مولود عنده في اخوان اه يعني عندي لعيب مثلا لا قدر الله اليمين مولود بيها ذا كونجنتال لا تستخدم المخ يعمل ايه التي لا تستخدم يعمل لها نيجلكشن وين ذا برين نيجلكت ذيس اي ابتدي يعمل لها إهمال ده كومبليكيشن بيتسميه ايه امبلوب يبقى دايما كيسز أنا بخاسر برين نيجلكشن تو ذيس اي ديو تو ذيس يوز نتيجه عدم الايه الاستخدام ونعمل كده روتين في المنهج هتلاقي كلمه امبلوبيا جنبها كلمه ثانيه في المنهج امبلوبيا اند أم سكول دايما يا جماعه لما المخ يعمل اهمال لهذه العين يفقد السيطره على المركز بتاعها ماشي يا جماعه وميسيب المركز تشتغل براحتها وميحصل ايه بيحصل حرق او سكوز دايما اي عين امبلوبيت معاها هناك ست هنا يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون لازم ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون ما ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك ساعه بست 2 الأنبلوبيا وذي ايه مكتوبها هيك بعد ست سنين الأنبلوبيا دي عمرها هترجع بقى خلاص هتبقى هيك ايه بالذيل ده فرح اط عطر اط اط اه اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط اط لقد عن ان اكون مسلما اكون ليه اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون والله أنا هحكي عن حاجه شخصيه والله والله والله <تصفيق> انا اللي بس مش هي مرات اللي معايا دلوقتي تروح تتجوز وانت قبل مراتي كده كويس؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كويس؟ اجانا كانوا طالبين مني شقه غاليه طب أنا مش عايزها عايز الحديد بس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كويس؟ ما اه الغايه بس هم اهلى اللي تحتشوني بعد كده يعني كنت ايامها انا عايز فلوس بس ما شاء الله يعني ربنا طب انتوا بتفرق مع اللي جاي اللي جاي الناس شاري له تعال احنا بنهمه شبكه ولا حاجه كويس بتحضر لهم لكن لما بعد ستؤشتروه. انا بعدين الب... نهارنا وقينا من في الولاية سكر بنيان من عين. بجد والله ستؤولين من دم. من في البيت إن كبير يقولك منك. ومش عايزه فلوس انا عائز عايزه فلوس مشير راجع. الله يشكر. الله يشكر. والله يشكر. الله يشكر. الله يشكر. الله يشكر. الله يشكر. الله يشكر. الله يشكر. الله لازم الله اما يجيلك عريس, في... في... عريس وكده ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا نحن نحن لا لا نحن نحن نحن نحن لك نحن نحن بنتي نحن والله نحن يعني لو نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أي نحن نحن نحن نحن نحن نحن ايه واحد فضيطي في المتشفى هو يعني ملتزم قوي هنجوون تهليفن ان شاء الله ويقول لي بس احنا عندنا احنا عندنا بتعذب ماشي بكل عايزين عندنا بتعذب اصحيه من مرة مرة اصحيه كده ايه لا لسه مرة بتعذب عليك اتمتبين خارج والله اتمتبين خارج اكل واحد عايزه واحد اتبه بعدين ماشي امسا دي مش هيلوة حتى حتى دي دي في يعني ومش في دي من وراهم مثلا يام علق ارفع علق تاني بقى الناس لسه جايين عشان نخش على الموضوع، يا الناس لسه جايين عشان الموضوع لو نجي ترجع ترى في اليوني لا المخ هيعمل ايه بالعين هذه التي لا تستخدم أنبلاوبيا أنبلاوبيا يعني برين نجلكس دايما في اليوني لا تر بخاف على العين اللي فيها كاترفس يحصل فيها أنبلاوبيا أو بنسميها برين نجلكس ودائما أي عين أنبلاوبية تحول يبقى يحصل أنبلاوبيا أم آن. كويل طب في البي لا ترى الكيتس من ايه بخاف ان الطبع ده موجود يعني اللي ما بيشوفوش مش هيتعلم كويس بعد ده, ده يعني اللي تدنا بيشوفوش مش هيتعلم كويس هيحصله ثم دي جري من المينتال ريتارديشن ايه معار؟ منتل ريتارديشن يبقى لو الأوباسي وايلاتر فيحصله منتل ريتارديشن ايه انا مشاهد عالم كويس كمان البيلاترا الأوباسي يحسبنا الضوء ان يخش جوه عنيه ودي مشكلة المفروض يا جماعة الضوء لازم يخش جوه عنينا مش يعني في اول ثلاث شهور من العمر مش معنى كلنا بنتولد عندنا بالفobia موجودة كأناس مصابين عدد الفوبيا دي عشان تشتغل بعبيت عمرك كأنك كده بتشحنها لازم الضوء يخشيلها في أول ثلاثة شهور من العمر. طب مع عندك بايلاتر الأوماتبي منعت الضوء إن يوصل للتو فوبيا الضوء. التو فوبيا هذول هيب و هذب بنفس. لا العين ده هيعيش طول حياته عنده الفوبيا بتاعه هني الاثنين مطلوب هذب بنفس. أي واحد بقى الفوبيا بتاعته مش كويسه عنيده هذب. لا العين <الصريح> non-fixing eye او بنسميها phroblem <الصريح> <الصريح> بنسميها نيستيجم صالة حضرتكم ما هو النيستيجمال non-fixing eye الحمد لله قليلا هاد no ليه؟ أكيد الفوبيا بتاعتي <الصريح> <وإزبارك>. <الصريح> اي واحد عنده الفوبيا كوي سهل اللي يحصلون الأشعة دي الفوبيا مثلا تيجي تتجمع جنب الفوبيا العين الحمد لله طالما عندي فوبيا بيبقى عندي حاجة اسمها fixation reflect يعني جابت نقطه تجمع الاشعه على الإيه؟ <تصفيق> على الكوبرت نكتب حاجه اسمها ايه فيكسشن ريفلكت لو سؤال لو واحد عنده الفوبيا نوت ويدل بالعين تاكريك طب تتحرك كده مش لاقي فوبيا اتحرك كده مش لاقي فوبيا تتحرك كده طول العمر يبقى يا جماعه ان السيجمنت اللي حصل ده صابوا ان الفوبيا تبقى إيه؟ نوت ملوك. على حاجة بقى لو البايلاترال أوباسي هتمنع الـ development of <تصفيق> لفوفيا أي وقت عنده الفوفيا not well developed أو الفيكسيشن رفليكس not well developed يجي له مرض اسمه إيه نستجما أو ننفكسين غير فجر العيان ده هو كيس بل انت؟ <تصفيق> قبل ستة ثنين ست طب مين هنا لازم أشيل دي قبل إيه لو أنت <تصفيق> شهور. قبل ثلاث شهور كده. هناك على هذا الكلام اللي أنا قلت ده عن يلا لو الحل يوني لا تر مع الطير؟ نعمل العملية أمتى؟ بدري أه. تهو لا تر على دقي كتر لا في لا لازم عمل العملية بدري على أدنى أقول لك لو الطفل ده فات عليه 6 سنين العين ده هاي هتبقى أمبيروبك والأمبيروبية اللي فات عليه 6 سنين لا يمكن ترجع تاني بيحصل حاجة اسمها ديل بي دي طب في البايلاترال كين تقول لك تبقى ما شايف الكاترق تهيدا؟ كده في العين دي واحد العين كلها وفي العين دي وقت هو بس بعد. يقول ان هذا الكتروني هو مثل بعض ولكن هذا الكتروني هو مثل بعض ولكن هذا هو بس ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو مثل ما هو هو مثل ما هو هو مثل ما هو مثل ما هو طيب احتمالي يبقى ثلاثة هو برضو هنا وقف إزاي احتمالي بأبعاد ثلاثة هو إيكوال وعم كده بأبعاد ثلاثة هو ودين ايه برشة. ايه رأيك إيه الاثنين دين ايه نص ده بأبعاد ثلاثة وده بأبعاد ثلاثة بس هنا دين وهنا ايه لو بأبعاد ثلاثة هو ده بقى إنس إنه ايه ني دوبل ما تبقى باي لاتيرال و ايكوال باي لاتيرال و ايكوال والوباتي في هذا النهارده امتى اتفقنا امتى قبل شهور شهور فيه لو استنينا 3 شهور <تصفيق> ليس ليجوا. العملية عن ثلاث شهور أيوة، وهنا لا يوجد ممكن في العملية عن ثلاث شهور أو أقل ثلاث شهور تبقى عملية خاطرة شوية تبقى العملية إلى حد ما ريسكي علشان تبقى الزير. طب إحنا يعني الانتيرو تشامبر بتاعته تبقى سياس. عشان أفتح هنا كده وخرج شيل الكاترك لازم الدنيا لو الأمبيرو تشامبر شالوا ممكن ولكن أعمل إنجلي لأي حاجة أو المشكلة. يبقى سألوا، طيب داري مشكلة، أنا عشان أخش أشيل الكاترك، لازم أعمل إيه في عشان أوسع السكة لازم إيه؟ أوسع البيوبل، مين اللي هي أوسع البيوبل؟ المطر اللي اسمها الضيليتور يقولك إن الضيليتور في هذا السن، اللي هو لسه بدري قوي، اللي هو عند ثلاث شهور أو أفضل، تبقى الضيليتور المطر لسه ما اشتغلتش ومثال عنه ما تحط هنا هو، قطارات توسيعة، تلاقي البيوبل مش راضية بإيه؟ مش راضية، هتلاقي البيوبل ضي البيوبل دي مش رادي توسع، فما انتش قاتل تتعامل مع مين؟ مع الكشف يبقى في مشكلة تانية هتقابلني ان البيوبل ويل نوت بايلت بروبر دي سؤال لحضراتكو ليه البيوبل مش هتوسع كويس؟ لان مين لسه موت ويل لسه ما اشتغلتش كويس؟ البيلتور ما لو انت صرفت، وورت جاي شادت الايرت كده بالعشة، ودخلت تشتل ايه؟ والانتيرو تشامبر شال والحمد لله ربنا سترها معاك وما ما مع عرضش اي حاجة وشلت الكاتره مش كده تاكل بقولك لما نشيل السرخ من هذه العين احتمال عندي ما تكملش احتمال عندي حصل فيها ايه دموع يعني اثر الايه يعني الناس كده قص من ملكنا انت في العين مش العين كلها زي النص الوش ده مطبق كده دول ايه نص ويل ديفولب احتمال لو انا شلت اي حاجة من العين في هذا السن البدري قوي لاقي العين بقت نوت واندبلوب لقيت حصل فالير في الديبلوب منت اوفزقاش خلاص ماشا يا جماعة؟ لو انا شفت اي من العين احتمال العين دي ما تكملش معانا يحصل failure of development of خلاص؟ حتى بقى ايه؟ بقى؟ ده ما اللي عند الطلب المفروض ان العملية بدري مش خطر ولا فضل من عملية في المسلم البدري مش خطر ولا حاجة لو سعلت قطر له ايه عشان فيه تالت قزر واحد اكنيس تلت مع بعض ليه العمليه بدري خطر الانتير الشامبر شالو البيوبل ونط طي ليه لو شلنا الليلنز بدري احتمال يحصل, يحصل في الديفيلومنت افضاها ايه لما يحصل فايلير في الديفيلومنت افضاها يا جماعة. لو القباس يباقي لكبال منطل يعني بص كده اهو اهو من انا هنا الاوبس في العينين ايكوال يعني مفيش عين المخ يعمل ايه امبيرودا يبقى انا مش خايف موضوع إيه؟ الأوبارثي… موضوع من موضوع الايه الامبيرودا لان الاوبس ايكوال كمان انا مش خايف من موضوع النستيجمس لان الاوبس اس نوت دنس يعني الطه يعدي كده ويعدي كده اذا الدوفيا تبقى ايه تبقى ريزرف يعني تقريبا انا مش خايف من حاجه طالما مش خايف من حاجه مفيش داعي للتكال بقى هنا الاوباسيتي انا مش خايف منها ليه لأن الضوء بيعد فان الله تبقى اي زي بعض فان شاء الله مفيش للسيجمنت الستا بتاعه براحتك لحد السكول اي لحد سن خمس او ست سن سنين لحد سن بالسن السن عشان سببين أول سبب ان الضوء ده يقدر يبقى لك ناو يعني على وإذ النظر مثلاً نظر صلا ستين نظر عليه أول عملية على طول في حلول أخرى للعمليات ممكن اجرب مع بلاتس إذ رجع مع مع النظر مع الجلاصر. جربت له بعد ما كان ستة ستين شاف على ثمانية يعني أربعة يعني شاف نكتفي من إيه؟ بالجرس الله يقول يا لما هنا نظارة كده هل الكتر اكتباه يروف؟ لأ أجهزة الكاترة اكتباه مش رول مش هو اللي عامل الستة ستين معنى من العيان يتحسن بنظارة يبقى الستة ستين دول النظر القليل ده كان سابه ايه مش ايه كان سابه error <سؤال> of <أر> مش ايه مش ما هنجرب معنا دارة. والله بنضارة. ستة 15. حاجة وياخد ايه ياخد نظاره يا دكتور النظاره صلحت الكتره في لا ده ديمينيوشن اوجولر كان صابه ايرور والنضاره إيه؟ صلحته، طب النضاره فشلت لبسته نظاره ما جابتش نتيجه ما عندكش حل تاني؟ في حل تاني، إيه الحل الثاني ممكن اجرب ابره ميدياتيك ابره توسيع اروح جايب حضرتك ابره توسيع في الاير جلوسيت هنا والجلوسيت هنا والضوء بدا يعدي من هنا وبدا يعدي من هنا لو العيان بعد ابره الميدياتيك او بعد ابره التوسيع شاف 6 18 اوربي نعمل ايه؟ لا طب نعمل ايه بقى؟ يعيش صوت حياته في اطار ما وما ايه؟ اه يا دي اطار التوثيق دي يا جماعه زي مين بالظبط؟ ادي العينه اهو ولا الكاتره اهو اروح اقص فين؟ هروح اروح لاين واروح اقص في اللاين كده وبقول عدي يعني لو العيان تحسن مع قطرة التوسيع يعني اعمل له ايه نقص في الايريش بقى نقص في الايريش بتبقى اسمها ايه ريدكت يبقى ريدكت بنقص في الايريش عشان العيان يشوف يبقى اسمها فيجوال ريدكت يبقى هلبس النضاره واجرب قطره ايه التوسيع للاسف لو النضاره فشلت وقطره التوسيع فشلت خلاص مفيش قدام غير ايه قدامي غير ايه جراحه يبقى لو الاثنين دول فشلوا خلاص الحل البديل هنا ايه؟ الجراحة جنانا على أنه قلته أنت نعمل جراحة بس الاندكيشن اف سيرجري تفضل صغير أنا لو يوني إيه؟ نعمل الجراحة إيه؟ قبل 6 سنين قبل طب و عند طب نعمل الجرام عامتك تلات شوق قبل تلات شهور. طب اللي احنا نفت قلنه دلوقتي لو بايلاتل وايكول ونط ايه نط لو عملنا الجرام عنا عاملها عند عنا فين المدرجة وعلى جرام 2 مياه شهد الأول جلاثة والايه جلاثة دو الايه المدريات يبقى لو الحالة بايلاتل وايكول ونط دين وقربنا معان مضطرة فشل نقربنا معان توسيع فشل خلاص صلاة نعمل لك راحة عندتني ايه لو ما اتفكرت عندتني المجال تصدقين يا جماعة توتال كترك بتاع الروبيلا ذكر الأم لما تعرضت لحظة المادي ومو الروبيلا بايرل الروبيلا بايرل ذكر هنا عمل توتال كترك على ذكر التوتال كترك ده ليو ابيلاتر في العينين الاثنين ده الروبيلا هو يبقى الكترك بايرلاتر في العين الاثنين ايه لو يكون مفروض ونعنى هذا الغنف ليه من شو أرصي فايلات سنة اللي وقيف مفروض يعمل نعمل نعمل عملية أبنى ثلاث شوق من نستنى الثلاث سنين نعمل ليه يا بيفضل بيقول... داخل عايش لمدة ثلاث سنين لو انت عملت العملية بإذن كلامها هذين الثلاث سنين جبتشين اللينس الكابسولة فاتحت الفايلات تاخل العين هيحصل أنا أبساني الحد ما الفيروس يموت لوحده الفيروس هيموت لوحده بعد ثلاث سنين يبقى رصب عني ثلاث سنين ليه ثلاث سنين ثلاث سنين عشان ما ايه لو أنا العملية عشان الفيروس ما يخشش هنا يحصل فيرون فيرون اندو يا واحد يقول ثلاث سنين هيحصل ايه؟ مين شاطر يقول. المفروض المفروض الربلة كسرت لا يكسرت تبى لا تزل واقول المفروض من أنا أنا قلت نعم له أبي ترى تشوف زين أن مش هيخش والضوء مش هيخش الفوبيا هنا هتبقى موت وينتبر والفوبيا هنا هتبقى موت وينتبر ما هم يجيلو إيه نسيج ما يقولك لا يجيلو نسيج مشكلة أحسن ما يجيله فيروس إيه لا مش هيموت ولا هيموت إيه يا يعني أحسن ما يتعامل <تصفيق> لو انت عملت العمليه بدري خوفا من المستيكما تيجي تشيل الليم لا الفيروس لسه جوه شغال يطلع من من الليمس يخش جوه العين يبقى مضاع العين يحصل فايرال اندوسالما هنستنى لما الفيروس يموت لوحده الفيروس يموت لوحده بعد ايه بعد 3 سنين هنستنى 3 سنين مش مهم يحصل ايه شو هو يحصل ايه المستيكما المستيكما ارخص من فايروس اندوسالما واضح جدا يا جماعة انت فاهم معايا لو الكادركس اتكلمت ولا شفت لا لا تفري معاك والله. تفري معاك. طب لو انا عني كترة فلا قدر الله فهيصعب نس ولا مص دس. لقدر الله تعني بيت. إيس لي مين؟ تيس لي مين عفو انت عرف الكترة فلا دس ولا مي دس؟ ليس الفيجن. طب الطفل تعمل يبقى صعب جدا نقيس الفيجن في الأطفال مش هيتسعدونا نعمل بقى نرجع بعد الموضوع نهو. إزاي نحدد الأوباسيدي؟ أو نحدد الفيجن في الأطفال. أطفال لا بيتسعدونيش. نعمل ايه بقى في عندنا شويه طرق هنقول الطرق دي يبقى. يبقى الاطفال ما بيساعدوناش هنعمل ايه بقى يا دكتور دكتور <تصفيق> سنه صغير قوي قبل سنتين قبل سنتين بنعمل حاجه اسمها اوبجكتيف ميثود طرق لا نعتمد فيها تماما على ده ماشي لو الطفل ذن عقلي من سنتين بنعمل حاجه بقى او شركه مثل الطرق لا انا هتعامل فيها على صفر خالص خلاص زي طريقة رقم واحد اسمها الريفلكت عارفين الريفلكت ده بنجيب جهاز بتاع الريفلكت ونوجهه على عينيك هتلاقي ايه لو انت وسعت بيول بتاعتك كده و عيني نورمال ما عنديش كاتراكس هتلاقي البيول بتاعتك ايه ايه لون احمر قرص لونه احمر كده انا عملت ريفلكت في عينك بس فبصوا لقيت كورس لونه اقحمر ده نورمان ريد ريفلك عايز لو في كاتراكت يبان ايه يبقى مش ابيض في الحياه العاديه عيان ابيض في ريد ريفلكس الكاتراكت يبان ايه اسمه لو انا ببطي عين تنزل اهي لقيت نقطه سودة كده يبقى ده كاتراكت عيان ثاني لقيت ليت وده كتير كده واغمق اغمق يبقى الكاتراكت ايه ده اذا اقدر اتعرف على دمتي اوف ذا خلاص ومليس دعوه بالصفر خالص ما اتعملتش مع النقطه الفطره مش الطفل حاجه على طريق مين ريد ري ولكن دي طريقه رب كل ما البنكاتك بيكون دن كل ما هيبقى مور داركر وهيبقى مور لارس فهمتوني ادي طريقه دي طريقه اخرى ان انا احاول اغطي عين الصفر لو اي طفل يا عنده عين بتشوف وانت بغطيها له يتضايق ليه كده ويشيرها ده لو كانت العين اساسا بايه يبقى انا شاك ان عندي بتشوف ولا بتشوف هحط له كده لو عيد مش معبر يبقى اساسا عندي مش ايه بتشوف يبقى دي الطريقه الثانيه لو العين Ahí هتلاقي لو العين بتشوف هتلاقي الصفر يريزست الايه لو بتشوف. كدا كدا طب لو ما بتشوفش وانت غطيت قالوا عادي كده كده اساسا ما بايه ما لو في كاتراكت هنا اي كلام تقدر تشوف من وراء الكاتراكت ده إيه؟ اللي موحيتة اللي دي ايه؟ قاع العين يبقى لو انا قدرت أشوف قاع العين كويس يبقى الكاتراكت ايه؟ نود دنس لو الكاتراكت دنس غامق قوي تقدر تشوف قاع العين من هنا انت بجهازك بتاعك مين اللي هيتدي عليك السكه؟ الكاتراكت يبقى أنا هحاول أشوف قاع العين على فكره بنشوف قاع العين بجهاز اسمه الأوفسل مش كوفا في منه نوع اسمه دايرت وفي منه نوع اسمه ايه؟ لانه يجب لأن ما يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون والاثنين من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من في الجهازين من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الكاتراكت ايه يبقى لو الدايركت الاثنين معرفوش يروحوا وقع على ايه يبقى الاثنين بنجيل يا جماعة الصف حطه قصاده درام دي كده لونها ابيض وعليها خطور الدرام دي اسمها كاش فورد درام درام جيب الصف كده وعده ودوره قتل لو انت حتى انت مش لازم يجب يعني لو انا دورت دي كده قتلت هنصليف عليك هتلاقي عليك مثلا انت على الخط ده الخط ده بي ايه؟ بيتحرك وعين لف اللي وره ماشي؟ انت يعنيك ماشي مع الصفة الخط روح تعمل ايه يعنيك؟ لعنك رجالتاني شوف ايه اي شوف خط داني خط رجالتاني اعملت ايه طريق ورتيجي كوي لو انا دورت الجهاز لقولت عفوش اصادت لعنك زلك ايه يعني مستضم rhythmic involuntary listigmas الطريقة دي على بعضها اسمها optocainetic mystic الدرام اسمها ايه طريقة اسمها optocainetic mystic الدرام اسمها ايه كات رأيكم لو انا وقعت طب ده ايه؟ مرمان. شايف؟ لو دورتها كده وقعدت لقيت الطفل ده ما اتحركش بتاع حساس هو الارك ده لو الطفل ده مش ايه؟ مرمان. مش شايف. وهنيجي الموضوع اكثر تطورا من كده. اسالكم سؤال لو انا سرعتها اقول، اصل ايه المستجمس؟ دي دي لحد ما اسرعها لدرجه معينه الاقي الخطوط دي ما لا ايه يختفي. ولكن ايه كل ما يختفي عند سرعه عاليه يعني كل ما دور الجهاز لاقي ايه الكتر جاله كل ما دور الجهاز لاقي كل من يختفي عند سرعات عالية يبقى كل من يختفي عند سرعات واطيه يبقى الفيجن ايه غلني <تصفيق> لو كده يبقى, يبقى شايف مش كده يبقى مش مش <تصفيق> انتوا قاعدين انتم تقولوا اهو بقى اللي عايز يشوف الايه اللي بيحب يشوف الاجهزة يشوفه قال الولا هو هذا ايه كاتفورد درامو هيحصل ايه مع نورمال يحصل ايه مع كاتفورد درامو ريزمك بولان دريف ولا امبولانت ريزمك امبولانت انت في طريقه اخرى طريقه التفضيل طريقه البريفيرينشال لوكينج يعني يفضل لو انا وحاطط قدامه كارت في حته مخططه في حته ايه ساده اسال بقى انت ما اكثر من الحته الايه مخطط البيتر أو الصفر ريفير تو لوك تو ذا سترايد كارت عشان وده يبقى شايف لو انا حاطط قصاد القصاد الاثنين وعامل كده ولا شايف دي ولا مهتم بالمخططه ولا مش مخططه ومش فارقه معايا انا مش شايف شايف بص هو انا هل مهتم بالكرت المخطط ماشي والأم مهتمه بالصفر <تصفيق> وما ومعظم الليل اندعى بلديه مدينه اه دي دي هيدعمها يا ماما دي يا دكتور يا في ريفرنسيال لوكينج طلبت بريفرنسيال لوكينج بي كل ده اللي بنحاول اعيش الهجن بلايه؟ طب! طب! طب! طريقة اخرى اسمان الهي اي بي ديش وان افوت بوتينشن ديش وان افوت بوتينشن تنجيب الصف؟ ده الصن مثل الصور من ذوق الطيارة طب! دي جمجمة بتاعته دي العين اليمين وده العين الشمال. ماشي؟ بنحط هنا ننبه او نحط اي حاجة اي باتر وننور مظهورنا جميعا بيطلع كهربا من الشبكية ترون حد بين الكهربا دي طيح حد اين؟ حد بين؟ حد الأكسيبتال كورتس انا اكون حاطط هنا هون سلكة والسلكة دي مترفانة بمونتور اخد الكهربا دي وانت بنها كيرو اعمل زي راس من قبل. يبقى انا لقيت كهرباء الأكسيبتال كورتس ان ريس بونس تو لايت او ريس بونس تو باترل يعني لايت او اي ايه او اي شكل اذا جيت انا لقيت الكهرباء ل i wiesz, the electrical activity of the in response A, a response to H. Response to light, a response to pattern. I wiesz, że to jest ewolucja potencjał. I że jest ايه الهندسه مش مشيتك بتعمله الام الام تبدو كده تعمله ثلاثه ومعاينه زيها ثلاثه اربعه كده بس لازم الام لو انت مش هعبرك طبعا ما بيقول اعمل الهندسه <تصفيق> لو عمل زي الام يبقى ايه <تصفيق> مش هاي ما معملش دين حيق نجيب له كروت اسمها بتاعت واحد ثاني اسمه شيريدين اي كروت ايه <تصفيق> اه <تصفيق> فين الحوار يا حبيبي اهوه فين المعاصر فين البيت فين التهديد كده يعني <تصفيق> <ميني؟ تصفيق> ايه كروت مين؟ كروت مين؟ آه... هاي ده هاي أنا عايز بقى. بقى. يعني يا يا حد عشان لازم يكون ايه كبير عشان يسال الموضوع لو <تصفيق> كنا ان بعض العينيين بعض الولادة هنعمل لهم جراحة، جراحة جراحة بقى؟ جراحة عندي 2 من الجراحة في أصلي والادة اللي قصان لا جراحة صح؟ في وعين من الجراحة أول عملية عملية اسمها الريجيشن Aspiration لكن خدنا اقصراتها حفو اللغين بسرعة كده نقول الخطوات الريجيشن Aspiration عملية إلريجيشن خطوة مش صور. لا مش عايز طب مش عايز طب كده اول خطوه بفتح فين في الليمبر ضامن فتحه من الليمبر عشان اللي هو ما قلت يبقى اول خطوة ليمبا الانفشن وبعدين اخش بالفتحه اللي هي يا جماعه ايه دي اعمل بالالات بتاعي اقطع فين في الانتيور كبسول يبقى ثاني خطوة انتيرور كبسول يبقى اول خطوة فتحنا الليمبر ثاني خطوة قطعنا جزء من الانتيور كبسول كتر هنا اهو بعدين بتجيب الآلة اللي لها دوه ايه الحاكر الآلة اللي لها اللي لها روحيني في أمجوبة بتوصلها بجهاز محلول بجهاز طلعي وفيه أمجوبة تانية بتوصلها بسرينجة جهاز المحلول بينزل لك هنا ايه؟ طلعي. طلعي طب والسرينجة لما شدها تعمل ايه بلكترك؟ شفوت يبقى انا بعمل روي وفي نفس الوقت باعمل ايه؟ بشت حتى العاملات با ايه؟ الريجيشة؟ الريجيشة الاله ده اللي لها توميز لليها طريقين إسمعها double weekend double weekend واحد يقول كل ما شفطك شو لازم منازل حاجات مشكلة. لو شفطت لازم يحصل كل هذا يبقى لازم نعمل irrigation or ممكن الكلام ده كله مش هكذا حاجة عام لو انت كنت احنا دلخطوات لاتخذ اسمها ايه؟ double كل الحمد لله كسر بعد ما نخلص يا ايه يعني هرتشط كل اللي جوه يتبقى جزء من الامتير كبسول وكل سترو كبسول خاص دي مشكلة بقى في الاطفال كومون جدا فاكرين يا جماعه من اللي كان موجودين هنا اسمه ايه انتوسا كان في لا كتير يا جماعة دي من اللي هنا يحصل له كده دائماً دائماً يحسلي لحظة الأطهار يحصل بعد العملية COMPICATION اسمه PCO يعني بوستير للكابسول أو أوباسي في كيش دائماً في الأطهار لو وهو حصلت فيك إمتاً PCO دي واناك بوستيك ما تقلقاشي ما تقلقاشي حصل إلينا في البوستير للكابسول بعد العملية تقلقاش مش حاجة هنا دي هوات أوباسي هاجي بالليزر قاعدك على جهة الليزر أضرب الليزر ينور وعملك هنا إيه؟ فاتحك شوف من النفس خلاص يعني غلون البي سي او في الناس الكبار بنعالجها بايه لسه ينفع تقعد كلمه صغيره على كبس دبل طعانين الطفل الصغير مش هيعرف مش هيستعيدي هي لازم جاب يبقى عاني بقى كده ويتحرك طب ايه هنعمل طالما أنا عارف إن ده هيحصل طالما أنا عارف إن ده هيحصل يبقى قبل ما يحصل أكون مجهز نفسي مش حتى كده خلصت العمليه لا لسه بروح اطعيني هو كمان اذا فتقبله الكبسوله قطعت بين كمان نصير الكبسوله يبقى اخر خطوة. هنعمل قطعة زيادة اسمها Posterior Capsulotomy ليه؟ احيان لو دا جي ينمو كده وينمو كده يجي الحد هنا ويليه؟ ويقف. هتبتوني؟ إما هنعمل قطعة في Posterior Capsuli دي Prophylaxis against what? Posterior Capsuli و اقول لها دكتور المنقطعة دي ممكن يحصل مشكلة ايه المشكلة عامل حاجة؟ <تصفيق> ايه؟ ممكن ال ويطلع من فالحة دي, دي ولو طلع دوه هناو لو يعني الكولوم بيجي على الانتييرير بتاعها طبعا دي ادى الفيتراكس ها ده, ده. تخايف منه اه تعال بالاجهزه بتاعتك مشيل الانتييرير بارت اوف ذا كده طفش الانتييرير بارت اوف يعني كمان كده مش حاجة تاني. تاني. تاني بقى قطعنا دخلنا كده طب كم... هكمل هكمل ده هكمل ورا كمان شيل مين كمان بصور كده صور ليه عشان ما يحصلش عليها ايه هفضل عامل انا ما... انا شيلتها ما, ما يحصلش عليها او نعم؟ ده لو بس دلوقتي انا فتحت كده صح انا فتحت اهو ومدخل دبليو اي كاني ولكن الدبليو اي كاني ممكن تخبط في ده منين هيام ده ومنين ده يطلع كده ويضرب ايه كمان بصور كده يطلع عينها جالسه ان دي بوزيشن ويتكون عباسي انا عارف ان ده دايما بيحصل في الاطفال اكون انا مجهز ايه اوبننج عشان لما اللي عطي كده لما يجي يعدي جنبك لاقينا سكه وقفت ولا يلاقي يلا يلا سكه وقفت خلاص الانظاره خطوه اسمها بستور كبسول بقى يقول لي البتره هيطلع من الاوبننج دي اقول لك مين كمان البتره اعمل انتيرير ديكتومي بي. ايه إلا بقى مشاكل العمليه دي لو انا ما قطعتش في البستور كابسول هيحصل ايه لو انا ما قطعتش في البستور ودي في ده كتير وتضغط دكتور عشان ما بيعرفوش يقطعوا ما قطعتش في البصيله خلاص هيحصل اول كومبليكيشن ايه بص دي تي او دي تي او طب طب لو شفت من الكاتره الثانيه ما هيطلعوا على الايز يعملوا ايرايس هيطلع على الانجل بيعمل جلوكوما لو ممكن يحصل من ايه من ايه من البواقي من الريميننس اللي انت بتاعه قبل العمليه اللي اسمها الريجيشن فاكتور عايزك تجيب دبليو اي كده هنا بص. آآ آآ آآ إيه؟ في امبورتيتي بص دي ده إيه؟ هنا بمحلوس. خلاص لقد اردت ان اكون لنفسك ان تكون لنفسك ان لك ايه؟ تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون إننا أشيء ده البيتراس آلة اسمها بتريكتومين ماشيل أبعها عن آلة أبعها عن أنبوبة كده باجي هناهم رفعت حينها كده ومدخلها من إيه أي والأمبولي فيها خلوهم كده نحيث الأنبوبة دي تشفط مين تشفط البيتراس اسمها بتريكتومين ماشيل وقال إن الآلة دي موخصوص تشيل البيتراس يعني تشيل حاجة هب ولا حاجة جذل حاجة جلد جذل إيه زي, زي البي ولا طبعاً <تصفيق> لما اللينف في الأطراف بتبقى ايه؟ في الأطراف ممكن أشوف النفس الآلة دي وأشوف إيا اللي اللي روحنا ذاك الآلة دي متراجع هشوية نحكي ليه؟ نحنا اللي إيه؟ وبتدي أشوف إيا اللي إيه؟ إيه اللي كل ما أشوف اللينف يا جماعة أشوفها بقى كلها حتى بالإيه؟ بالكيسون عشان <تصفيق> اللينف كلها، كل اللينف صدفة تدخل شيء له العملية دي اسمها لينفكتومي. جاهزة من الطريق مرحبتًا هاي؟ قدر, قدر بقى ايه؟ خشي نوع في الجهاز ده عملت في سوصال مش عام سكس اللي قال السايع اللي ورا خليك معايا خليك معايا الناس اللي ورا في كلها اللي من اللم من اللم باش حالش يخش بالجهاز ده من اللين. لك تيجي بعد اللم باش مللي. تخش بعد الليمبس بثلاثة ميلي تروح الداخل بالقلة بتاعتك نلسم الفيكتو ماشين ماشي ببعض بعد الليمبس بثلاثة ميلي المنطقة اللي انا كاتت فيها ده؟ ده منطقة البارز بلانا بارز بلانا بصوا يا جماعة لو جينا كده نركز مع السيلة ريبودي شوية مع السيلة ريبودي اتليستل ريبوت دي في جزء منه مكلكع كده في جزء منه سموث قص جزء منه مكلكع فيلي ريبوت في جزء سموث اهو اسمه بارد ايه برضي انا بحب اخش بالجهاز في بتاعي فين بالبرد ايه بالبرد نخش في البرد بلاك لان البرد الواي كات تبقى فيري حار كده شويه يبقى هنخش واحد الجهاز مين سبنا مين بالبرد بلاك الحته مع الراجل اهي ما تخشش فيها عامل المرسل. المرسل. المرسل انا انت بتعدل سيلر يقول انا تخفض سيلر المود انا بترسمه كده لا راسمته بقى الحقيقيه في جزء الريجولر وفي جزء ايه سمول انا بحب اخش بالجهاز بتاعي في الجزء اللي سموث. اللي سمول بارد لا الكتابه الدكتور بتاعك مغير راي شويه يقول لك احنا ما بنحبش نخش بالبارد ده الكتابه الدكتور بتاعي بيقول لك خش هنا فين البرد بلايكيت الدكتور بيقول ادخل في البرد بلايكيت ليه بقى بيقول لك لو دخلت في البرز بلانا في الأطفال البرز بلانا بتبقى موت ويل بلو يعني اداه ما بتبقاش ايه مش موجوده كل برز بلايكات وبعدين على طول هنا هو في الريتل او لو انت جيت تخش هنا تحتك البدايه مين ده ايه الريتل يبقى الدكتور بتاعي بيقول ما تايهش ما تخشش في البرز بلانا لأن أساسا ما ديش برز بلانا في الأطفال فانت لو جيت تخش في الحته اللي انت عارفها اللي اسمها برز بلانا مين وراك وانت داخل يقول هو عامل ارضي دي يا ريتنا ادبتاتش دكتور تخش خش بالجهاز بتاعك في البورد بلايكات يعني الريتا اي كذا والريتا اي كذا احنا بنعمل بارز بلانة. العمليه اسمها ايه بقى بورد ليه لو في قال لك وش اقول لحضرتك ما تبصش في البرج اللايكات لان البرج اللي انا ما بتبقاش فلو دخلنا هنلاقي ورانا لا من دي او الريترند دي بقى ان انا اشطب اللينس يعني انا كده اهو اي حته واقعد اللينس اللينس يا جماعة موضوع صعب جدا ليه بقى لان الديول بتاعه اللينس قوية جدا كمان في في اسمه هيالو كابسولار ليجمنت الناس دي لما جيت اللينس الاقي ضلع ايدي اتقطع وراقي ضلع ايدي اتقطع على الاقل الزينول والهيالو كابسولار ليجمنت اتقطع تبقى قويه جدا وممكن يا جماعه والليست تتشمر في الحاجات دي ما تغربش ايه تتقطع ام ست مينج الزينول في اجزاء من الزينول في اناشكه هنا وفين الربطه ممكن الليست وهي بتتشد تروح عامله ار دي ريتينال بيتاشن يبقى هذه العمليه كومون انسدنت of ارضي ممكن يحصل معانا ارضي ليه, ليه بقى ليه حصل ارضي عشان الزنيوز قوية والهيالو كابسولر ليجيب انتداب قوي فلما بشت اللينز بتشت معايا ماشي يا جباة بتشت معايا ويحصل ارضي طب ايه لما بشت ممكن من يطلع وراونا وانا عني البيترس تتقى فيه هاي انسدنت اف and اند ايه. هاي اند وانا بشد اللينت تبقى الفترة ماسك فيها بخص ماسك فيها تأمين اللي ماسكهم في وبعض هنا هيالو كبزة وانت وشدها تشد الفترة معاك يفصل الفترة لص طب عشان نت على موضوع الشد ده بدلا نطور نفسينا شوية قدر لينت ايه بدانا نختار في سيكت وماشيين معاين او كده حربت او نايف ليه أطف. اي حتة تخش من اللينت هنا ايه قطع اي حتة تخش من اللينت عشان ما احصلش ش يبقى لا أي حتى كوش في اللينز تروح ما على طول. ذريت نوبل. إيش جريبي؟ أقرأ باللينز من غير ما إيه؟ ماشي. ده كل حتى يقرأ في هاي أرق. يعني من غير ما إيه عمل يبقى رئيسنا شيء. to avoid traction on the lens. عشان اللينز ما تشدش. عملنا the ماشين يبقى ريكتر. we use تاني. عباجة انا شويه معلومات بانت خلاص بها في اللي انت كتو من بسين الكابسو يشين اللي انت كلها بالتردام الاسمه بالتردام الاسمه اخش منين او منين الكلام العادي من البرز لا الكلام الرفاعي من البرز ولايكات ايه مشكلة العملية دي الزنيولز قوية والكابسو اللي هالو كابسو دا اللي جا منت قوية لما شدت يحصل ايه اعشان الكلام ده ما يحصلش اخترعنا الى وز وز نايف فيها ديزة واحدة العملية. لما بشيل اللي أنت لا أنا من لو من لما بشيل لا كلها في كبسول أو بخلو شايفين يا جماعة ال دي بصوا عليها اسمها من هناك اهو هو في اللق ببدأ يحط الـA اللي نسي دي العمليات بتاعتنا بيشا... بيأكل اللينز بالـA تكنيك هذا اللي داخل من هنا بعد اللينب اهو بعد اللينب بس ما لي بكم من اللي ثلاثة مليات رح تدخل بالجهاز والجهاز داخل حتى في اللينز بدأ الجهاز يقرأ هذا اللينز هذا العادي كي؟ لا يا سيد بتاع اكيد ده اي حاجه بتذكر والله يذكر كله يذكر ده صغيره اصعب صغيره او ما اعملش ايه احب العيال من غير ما ما بقى مشكلة طبعا أنا شفت اللي انا عندي بقى, اللي اللي بقى. مين يقولهم بقى الريجيشن وايه دي او البطاريه بعد ما بشيل غير بيصبح بيكون عنده حاجة اسمها أفيكيا. والأفيكيا دي لازم نعوضها. لازم نعمل حاجة اسمها Correction of Africa. <تصفيق> دلوقتي الصيف لانا شدت له العدسة. بصوا بقى. مش عايز صوت. الصيف له العدسة. اصبح العين من غير العدسة. اي واحد من غير العدسة عنده حاجة اسمها أفيكيا. اه يعني نو و يعني لينس يعني ايه افكه بقى يعني لينس يعني انا عاينت انه كان بيغطر من يعني 15 بيغطر لازم اعوضه لازم احط مكانهم والا لان هيبقى فيه هنعوض ازاي بقى يلا امني ألف معايا ممكن نظاره ممكن احط العدسه دي احط له هنا نظاره احط إيه هنا ايه كونتاكت لينس أحسن حاجة احسن حاجه مكان العدسه القديمة أيو إيه يبقى عندي جلاسز عندي كونتاكت لينس عندي ايوه كل واحده لها مشاكل تتوقع مشاكل النظاره الورد سواء بعلب كام نظاره تخيل نظارتين ثلاثه في حضنك معانا نظارتين النظاره القريبه ونظارات البعيده ايه رايكم متخله طبعا يبقى هي <تصفيق> اوف تبقى دقيلة جدا على مناخيره ميري هيمي النظاره في الذهب بيبقى يعني لما واحد يجي يستخدم النظاره انا يستخدم بيستخدم اشتغل زي المنشور زي البرز ما نعرفش نستخدمه دايما الناس اللي لابسين نظارات كبيرة او كينا، يستخدم كبيرة من النضاره ما عاوز يستعمل ايه البيريفيرال يبقى بتاعها واسع ولا ضيق في النضاره ده كل في دي مشكلة اخرى طبعا وانا هتعذب انها سايق اقترب طب صورت ولا لابس نظارتين ايه ابو بطاريه قوي لما هنا من دميق. انا كنت وتعجب الموضوع موضوع السيكبترو، خلاص؟ هذا مشكلة. ااا في مشكلة كمان،, مشكلة, كمان في النظارة. النظارة في مشكلة, في في مشكلة في النضارة. النضارة ما تنفع في المشكلة في النضارة. بقى. مشكلة في في واحد كويس؟ كويس. الشمال فيها, ايه؟ فيها نضاره يعني علبته هنا نضارة ونبته هنا ايه ثلاثة بلس صح نص مات سيوتابل في اليوني داتراكيس ليه هي هيعملك مشكله رهيبه بقى ان العينه لما يجي يبص على شخص قدامه الصوره دا. الصوره هنا تطلع نورمال سايز لكن النضاره دي بتكبر الاشخاص امتى الصوره هنا ايه كبيره صوره كبيره وصوره صغيره المخ ما يعرفش يجمعهم يجي له دبلوبيا هنقولهم له قدامي ولكن كليك فاكر ان ما ينفعش النضاره على ايه على وان سايز عايز تلبس نظاره يبقى لازم تبقى باي لاستر عشان الصورة اللي هنا تبقى كبيره لو الاثنين كبار ماشي زي الفل لكن واحدة كبيرة وواحده صغيره لا يبقى النظاره ما تنفعش في اي كي دي في اليوني لاتراستيك يعني مؤقتا على ناخدها بالتفصيل هيحصل ايه لو لبست نظاره على وان سايز بس هتلاقي صورة كبيرة وصوره صغيرة يجي له ايه يجي له ايه كده فهمتوا انا مشكله النظاره مشكله إيه رأيك ولد سوية؟ في الحضانة عين دي لدوش إذا كان إنتم بتحفوش تبسوشي difficult insertion and صعب أول الوقت من البل... هنجيب له كورنيا كنت هكتلينت واشي حتى الأيوالي واشيك لها مشاكل المشكلة ده الأيوالي حاجة حتى لها مشاكل؟ إيه مشكلتها؟ ده؟ يا ترى من الانتر اقطر لينس ده تضيع ايه يعني طب انا يعني انا طلعت بس ايه مشكلتك ما بيرجع ايه؟ يعني الحمد لله الأشعة بعد تتجمع تاني فين بالضبط الحمد لله بعد الآي وإيه؟ عادتنا بالضبط، هنا مشكلة بقى إن الولد ده قانيه بس صغيرة، قانيه بس بعد سنتين إيه مثلا يعني الولد ده قانيت ايه؟ كده فين ده بقى؟ قدام الرزق، محتاجة ايه؟ مشكلة في العي يتغير، طول عينيه بيتغير تعرف ما باور تشينج وذ ذا ايج اده مشكله الاي او اس عشان كده استنينا لحد سن المدرسه لو تعرف تستنى لحد سن المدرسه يا ريت فاكرين قلنا نستنى لحد فين المدرسه ليه عشان الوقت دي قلت يقدر يخبر يخبرني عن ايه عن رجع كتاب كمان عشان لما نركب له عدسه يبقى الولد ده حلو كده فين كده, كده. معناه ايه خلاص ما ادتش هتكبر قوي يبقى انا بستنى لحد سن المكنسه عشان اخد مقاس العدسه اقرب ما يكون للادبل كلايس فاهمين فهمنا ان احنا نحاول نستنى على قد ما نقدر عشان الولد ده طول ما هو صغير كل ما عليه بيحصل ايه في الباور بتاعها وفي طولها بيتغير عشان كده ده ثاني سبب قلنا ليه بتحاول ان نستنى يبقى حتى الاي او لها مشكله ما اي باور تشينج ويز ايج عسيبه في بدأ لو الموضوع طب قال لي انا حاجه اسمها بيكي باج باك اوج دي غير التصنيف بس حاجه حديثه يعني يعني ايه؟ هتركب له بقع قوله إلي بس كذا عدد مع واحد اثنين ثلاث كذا عدد مع بعض نوم تيجي باك الحمد لله الأشعة بقى تيجي من دلوقتي على الايه؟ على الريتر الريتر, الريتر كبرت شوي بس الأشعة مش عايه؟ مش على الريتر أشيل واحدة تلاقي الأشعة النوضة دي جاتين يعني جبرت أكثر أخشت كل شوي أشيله واحد كل ما يكبر أشيله واحد بخش عملية أشيلها ماشي؟ اسمع اي بيجي باج او آي بنتغلب فيها على موضوع ايه الباري <تصفيق> تشينجو الزا ايهل يا ولا لا كل ما الولد ده عيني تكبر لما شين دي يحصل لها ايه ترجع وار بيجي باج اي او شو مهم الهيباري معايز بشو باعيه اه هو ده ركب البي جي باج يلعب عشره بس لكن لو ارتجاع عاديه تخش في فايبرول حواليها قد ايه بقى لو انت طلعتك يعني فكره في البي جي باج قوي ان انا احط عاده واقدر ايه سواء ده فل انا ما بحبش ده لكن العاده العاديه ما عاصه فل فايبرول حواليها عشره <تصفيق> طيب ده انا بقى حاجة اسمها ابيكراتو ديكيا دلوقتي بيحصل لي ده انا ممكن البس كونتاكت لينس بس كونتاكت لينس من واحد ميت لو جت قومي من واحد مايك قوتها كامل من من واحد مايك 42 ودخلها جهاز تفريق تبقى مايك من وحد مايك من وحد مايك من وحد مايك هي وحد مايك 42 وحد مايك من وحد مايك من وحد قوتها من وحد مايك من وحد عايز من من وحد مايك من وحد مايك من وحد مايك من وحد مايك لما دخلتها الجهاز اللي نحتها وطلعها لها وطلعها على, وطلع علي, على كنتك للي انتواركبها هنا وخيضها أنا بحط كورنيا فوق كورنيا القبيل فتنها إيه بي كراتوفيكيا تاني بجيب كرسيط واحد مية ونعمل لها إيه ونبردها ليه ببردها حتى أعرف أني حط فيها ودخلها ينحتها 42 كام 15 خلاص يبقى بركبها بعد ما اشيل اي بي اسمها يبقى عباره عن كريو بريزرفد كورنيا يعني حطيناها في يعني ايه يعني بنحتاها كريو بريزرفد ليند كور ايه مشكلتها حته دي غالية جدا ثلاث دول. بعد بعد حطها تجمع إيه؟ في السن تكبر يعني كل المشكلة اللي هي بار تشينج ذز ايج ممكن الجسم ريجكشن ريجكشن انا محتار ليه دي في الطرق اللي معاها فيها اكياس دي زي الزفت كنت زي الزفت زي الزفت بس زي الزفت ليه الزفت عشان كده لما كان بيشوف 6 18 بشوف ببص ايدي وشي ده 6 18 عشان كده ده 6 18 ويز يعني 6 18 ربنا موجوده انا مش شفتهاش أحسن ما عمله عملية، خلوك شوف 6 على 6 واستخدر ايه من دول واقع ليولا بتكيين عيان، لما كان شاب النظارة 6 على 18 قلو انه عمله عملية ولنكتفيه كنت ممكن عمله عملية على 6، ما خليه على 6 لا، 6 على 18 من غير ما شل العدسة أحسن من 6 على 6، واشل له الايه؟ واشل له العدسة وعوضه بالطرور الزبالة دي يبقى 6 على 18 والأكموديشن is better than 6 6 على الأكموديشن، ليه؟ بس كل الطرق اللي بعوض بيها لها ايه؟ لها بروبلم خلاص؟ طب انا ها اعمل ايه؟ كله بزفة، ايه الحال؟ الحال اللي انا بركب I-O-L بس بعد توير بعد سنتين مش معنى الحل اللي انا بركب I-O-L ايه وشكتب I-O-L من العين بتايه؟ ان العين بتكبر بركب I-O-L لان العين كبري تقوي يقول لك ان العين بتكبر ده؟ يبقى أو واضح أول, أول سنتين. فأول سنتين يبقى فيه دروسك. انت بار جانب. بعد ما الفترة, الفترة ليه تعدي، مهميني؟ يبقى الفترة اللي العين فيها ما الايه؟ بعد 2 years. ليه؟ لان في الفنس 2 years of life. اخبار الـ Powered Change اخبار اللي تشينج في شكل العين ايه؟ يبقى جامد. لأنه بيه بقى فيه رابش جروس أوف زي آي في الفيرس دو يير أوف لايف بنركب الآي وإيل بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد سنتين طب في خلال السنتين دول أعمل إيه؟ نضارة. صرف بقى نظارة ماشي كنتك جلنس ماشي النظارة تتوقعه في اليوني لاتر كيس ولا في الواي في الواي لاتر. طب لو الحلقة اليوني لاتر ما ينفعش نظارة أماشي حالي بإيه؟ بتقدر تقضي تمشي حالك في مش من يا يا... او ما كنتش ليه لا يعرف ما تشوف الميه دي مش مضبوطه خالص شلون يا يا هو كله عم تحكوا لبعض ويسكر ايه لو كل طالب هو خارج هو خارج اعدي على ريام لازم كل واحد يبقى لازم كل واحد يعرف رقم <متحدث> في اي <حات متحدث> مش عارف رقم بس الكس اللي بره مع ريام 21 مش عارف رقمه <متحدث> <متحدث> لا بقى كل واحد وهو خارج يبقى رقمه وعامل ايه اقول له بعدين كل واحد رقم بس وهو خارج لو صمعت. لما لقيتش اسمك اكتب اكتب اسمك واعرف الرقم الجديد بتاعك ده خلاص كل واحد خارج النهاردة النهاردة يبقى عارف رقمه ماشي اوكي يا ريم ريم السلام كل واحد اللي خارج اللي مش عارف بالعز والمكالمات مش عارف يديله رقم حتى لو نشل له شخص خلال كده خلال كده كل خلاص خلاص خلصنا مين الحمد لله الحمد لله كل زينك. فش من النور خطأ السينال كتر. ليه؟ لما ترقص السينال كترك لأنك غلبت العين من أيامنا. ده أكل عيشنا يالك. السينال كترك ده السبب اللي احنا بنعيش عليه. يعني بتقول بتقول عايشين عن تزير يا زيك. صدق عايشين عايشين عزيمة. كل كل بخصوص له ايه؟ ليه لسه حبته؟ ده السينال ده. بتاع والله, والله لو ولست في, في, في السينال كترك مش مسموها. أي حاجة تانية مسموها في تغلبي. السينال مهم. خلاص ممنوع الغلط في السيناري الكاترك ما هو السيناري الكاترك بقى غالباً ده واحد كبير جاله كاترك اول تكى بقى ان الكاترك ده مبينجيش بعين وحش غالباً بيبقى ايه؟ بيلاترق بس بص, بص بيلاترق هو ايه؟ العين الكاترك فيها جامل والعين ثاني لسه هنا بيبتدي دايماً يبقى بيلاترق ولكنه asymmetry كالي لان فيه one eye proceeds as a فيه الكاترك في هنا الاول وبعدين لسه بيبتدي هنا دايماً one eye يبقى اول حاجة ان الكاترك بداوبايلاتراك ساكر الكونجينسا الكاترك كان بيزيد ولا ثابت يبقى السلطة هنا بقى بيزيد يعني لو الكاترك تبادئ كده حيث تكاتر تهرب بعد سلطة يحتل كل الانس الانس واضح ان الكاترك سلولي بروغريسوف ساكرين الكونجينسا الكاترك في كنهاردة والله صفت صفت يبقى هنا ايه طبعا مع كبير في السن هارد كاترك وهم كلمة ان هذا العيان لا يعاني من local disease ولا من general disease عايز يقولك انه مش ايه يعني الكمبليكيت الكاتراك لأنه هو definition of similar cathراك لأي كاتراك lateral بس one eye proceeds the other هذا الكاتراك is slowly progressive بيجي للناس الكبار اللي معنهمش لا ايه ولا ايه ولا local disease ولا general disease خلاص؟ ده similar cathراك ايه بنت السن الحقيقة حقيقة الحقيقة أن الساب اللي أنا متنع به هو الساب جير معظم الساب بتاع السنال كده كنتمش معرفت أول الساب مش معرفت تين نبذات ايه تقالف قولك أن الساب هو ميتابوليك بالسيرو وحطوا بقى نظريات بقى ثمان نظريات او ثمان نظريات كل نازة قالك نظريات معينة اه او الناس اتهموا الكبسول برميادة دي قالك يا جماعة أن المفول الكابسول دي كان بتدخل ايه وطلع ايه كان بتدخل النتريشن وطلع الوست بغضر. لو الحكاية دي بغضت ولا النادشان عرفت تخش ولا الوست بغضر تقعرفها فتك ايقصال ايه? الميتابوليينج متبوث ايقصال يبقى اول نير تعموا الكبسول برمية بينك النظرية الثانية بقى النظرية الثانية دي إحن نمشي علي دي أهم نظرية النظرية الثانية إحن نمشي عليها ايه بقى النظرية الثانية؟ المفروض يا جماعة ان العادمة بتاعتنا بتكون بتكون جواها لاكسيكاس ومهول اللاكتيك اسيد ده احنا نتخلص منه أول شويه ليه اللاكتيك اسيد بيتكون الميتابوليزم از انا رابيك ميتابوليزم ومهول اللاكتيك اسيد نتخلص نخلص منه اصلا اللاكتيك اسيد تحوش جوا اللينس يسبب ايه في البي اتش لينس لينس تبقى لينس وهنا بقى الموضوع كله يتشعر. في اللينس فينا كلنا نورمال. واحد, اسمه ألفا، واحد اسمه بيتا، الانزام زي ما بريد ان اكون لنا بس مشغلين اكتب ايه ايه دور منا ما بيعملوا اي حاجة عارفت تقول انزام زي المستنين عشان يشتغلوا؟ محسنين البي ايتش و ايه اول ما يحصل acidification of the lens يبتدي دول يبقوا اكتب الالفا والبيتا بروتيوليتك انزام اول ما الاسيد يشتغلوا يشتغلوا يشتغل على مين؟ هم بروتيوليتك انزام يشتغلوا على الايه؟ على البروتين جيكسروها الايه و لايه؟ عمينو اسز انبولي؟ بالطايد، حتى باكر البولي بالطايد بشكلها ايه وباك مولوكيوت، هو الكاتر اكثر يبقى دالي ايه اللي حصل؟ لما حصل acidity في اللذي الألفا والبيتا بروتيوليتيك إنه حتى شي يكتب، الكلام موجود بعد شويه بمربع كده حد شي يكتب حتى شي والبيتا بروتيوليتيك انفينت هيكتدوا يبقوا أكثر يشتغلوا على البروتين بأفضلاني يبدوني Alino Acids and Bully بالطايد للأدم البولي بطارد إزب وبيك ملوحيز ويتكون إيه ويتكون كمان. دي الميكانيزم اللي احنا نمشي عليه. ميكانيزم رقم. الميكانيزم رقم ثلاثة. يا جماعة المفروض اللي يكون جواها إيه؟ مفروض يكون جواها فيتامين سي، كلوتا، سيون. مفروض يكون جواه بوتاسيوم. دي بتشتغل كهايدروجين كاريو. جوا اللي إنس فيها لازم يتشال على شيالات. لو مفيش في الشيالات الهيدروجين يعمل إيه باللي؟ إذا اذا اي واحد مع السن فيتامين دي, قل. قل. قل. على على دي اقل والكولسترول اقل والبوتاسيوم اقل يعني حصل ديفيشينسي اوف واتر هايدروجين كارير عقود كتر دي الميكانيزم رقم ثلاثة فكانت رقم أربعة أنك اللي عنده مع السن بدا يحصل هنا ديبوزيشن اوف كالسيوم هو ده الكلس ديبوزيشن اوف كالسيوم في اللي بعد كده قال لك ان الكترك ده, ده جزء من عمليه الشيخوخه جزء من الايدجينج Part of General endocrine disturbance يعني بصنا عامل كبرت السن تلاقي شعره شاب سنانه وقعك مش عارف ما يحفظه ايه يعني الكاترك ده ده حاجة من ضمن الايه الاجرينج بروسس النظريات اللي بعد كده بقول لك ان الكاترك ده ده سوى ان العيان ده بيتعرض للألترافيلوتريز النظريات اللي بعد كده بقول لك ان الكاترك ده سوى بسترس خلط نظريات نشي نظريات ليه اللي هنمشي عليها ليه اللي بيحصل ايه في البي اتش و افذلينت Mając akumulację oczek, enzymy są aktywne tylko w poliproteidzie, a ten poliproteid jest obieg to jest jest Tak. وير إن أبغىي المولك، ها؟ ليه من إيش اي نظريه اللي صح؟ المهم اللي الله إيه؟ هي اللي إنسا عن مادتين كبار إيه وإيش؟ وبروتين. أنا يحصل إيه البروتين؟ coagulation, destruction, coagulation بمين بالأنف والبيتا بروتيني خلاص؟ طب هيحصل إيه في المية؟ في بعض انواع من الكاترك هنخده يمكن الحصة الجاية بتلاقي اللينت تضماله ميا خاضر كلها تضماله ميا يعني بيحصل Hydration بتاعات الميا تضيد Hydration في بعض انواع من الكاترك نخد نخدها الانسة الجاية تلاقي اللينت بيحصل ميا تفكت الميا ومن لينت ايه؟ تكيش يعني ساعات يحصل Hydration وساعات يحصل ايه؟ كيلو على حسب نوع الكاترك تفتيت الانيات دل... كده متينة Hydration كيف هي مش عايز تفتيت الى الكورش وتخف عليكم مش يا جماعه يبقى البروتين هتتكسر والميه يا إيه؟, ايه على حسب نوع الكاتراكت الهيدريشن هي اكتسبت ميه ساعه العكس ساعه تفقد الميه في انواع كده في انواع كده انواع والله خلاص امم هي انواع الكاتراكت انواع الكاتراكت ثلاثه دي نوعيه كثره ممكن يحصل هنا في الكورتكس ده اللي هناخدوا الحصه الثانيه يبقى ايه كورتكس طب لو حصل هنا الحصه اللي بعدها نيوكليا طب لو حصل في الاثنين كورتيكو يبقى المفروض نبتدي بالايه في الكورتكس اللي بيحصل في الكورتكس وبعدين ناخد النيوكليا بس قبل ما نبتدي فيهم اخر حاجه بقى النهارده إزاي نبص في وده بيديك يا جماعه كلام مهم قوي ازاي نبص قبل ما نخش في اي كثره تبقى في الكورتكس عشان نبص في العدسه اول على فكره الكلام ده هيتطبق جميع الدروس اللي جاي. اول ما يجي سيره الاكزامينيشن عايز تقول هنتكلم عن طلب نقط رقم واحد هنعمل اوبليك رقم الابليك اليومينيشن رقم 2 هنعمل ريد ريفلكس حضرتك رقم 3 هنقيس ايت هو ده الصح والابليك اليومينيشن اربع نقط 1 2 3 4 كده ده ثابت جميع الامراض اللي جاي. ماشي يا ده يعني ايه يعني تجيب التونشر محمود مباشر كتر. مطلوب بزاوية كم درجة؟ بصرحة. خمسة وارمائين درجة او بجهاز الاسفلان جهاز الاسفلان بالنضحن دي العينين ممكن يخليه الضوء جاي كده يبقى نخلي الضوء جاي بزاوية خمسة وارمائين درجة يا راحنون هذا اهو والضوء جاي على عينيك اهو ك... وانا هناك هناك هناك هناك هنا ولا حضرتك اول ما تعمل القبليك اليوميشن لازم تطلع باربع معلومات اول معلومة لازم أتعرف على هل هي بارشل ولا ايه؟ بارشل ولا ايه؟ ولا توتل؟ ده اول معلومه يبقى لازم اتعرف على الاوبس بارشل ولا توتل؟ رقم اثنين يبقى رقم 1 عرفتني على الاوبس رقم اثنين لازم اتعرف على الدبس اوف ذا انتيلو شام في بعض انواع من الكاتاراكت يا جماعه اللينز حجمها لا يتغير في بعض انواع من الكاتاراكت اللينز تتملى ميه او حجمها هيكبر في بعض عنوى من الكاترك اللينس بتكش في بالاتلاتة delanteau entramberg مختلفة هنا الاسي ال هنا الاسي ال شلو هنا لما الالينس تكش مين هينزل كده وينزل كده القوي السبقة delanteau entramberg دي إذا في بعض عنوى من الكاترك محس 분كت هنقول delanteau entrambergansa normal في بعض الأنواع هنقول ان delanteau entrambre شالو في بعض عنوى من الكاترك هنقول din delanteau دي يبقى لازم من رقم اثنين على الدبس أوف مين بسألت بقى رقم اثنين في احتمالات لو سمحت نورمال شالو دي؟ رقم ثلاثة لازم تتعرف اخبار الكابسول ايه الكابسول هنا الكبسول نورمال لما الليوز تتمنى مية الكابسول هتشد تبقى sin-stretched هنا الكابسول بتبقى sin الكابسول. هنا normal كبسول هنا الكبسول sin-and-stretched لما اللينت كيش تتوقع الكابسول يحصل حتى الله يبص الكابسول بقى عاملة ازاي؟ العكس هنا sin-stretched تبقى هنا sick and drinking اذا الكابسول فيه؟ في بعض عنوعة من الكتب نحسك جاي اقولك ان الكبسول ايه؟ normal في بعض انواع تقولي ان الكبسول is sin-and-stretched بديك انواع تي انواع هقولك ان الكبسول is sick and رقم النقطة رقم 3 النقطة رقم 4 بقى رقم 3 اتعرفنا على شكل كبسول نقطة رقم 4 دي اخر حاجة هوا النهاردة مثلا نتعرف على الائرس شادو الآيريس شادو الآيريس شادو موجود في ناس وناس شادو موجود في ناس وناس ايه شادو بصرح. عشان يتكون بز الادراعي اعتبره في شارتي. لازم تكون دي, دي مش ازاز يعني ما تكونش لازم, لازم, لازم, لازم يكون دي ايه شرط لازم يكون فيه ثاني شرط لازم يكون يعني ظل لازم يكون فيه ولازم يكون فيه ايه بيت. عشان يتكون ظل لما ازاي ما ثابت على اللبس كده ده نورمال يا جماعه لازم تكون اه دوعه تكون ظل للايرس على اللبس لازم يكون في هنا نستقبل عليه الظل اه ولاد يكون فينا ايه, إيه. كلير سبيس صح هذا الشرطين يبقى عشان يتكون اير الشادو لازم في شرطين ايه لازم يكون فيه وبس ولاد يكون فيه كلير سبيس لو ده موجودها لا اير الشادو عامل ازاي هات نجيب العيان ادي البيوبله اهي حط الطرش بزرعة 45 درجة لاقي هنا الهلال إزويت كده هوريوه حالة نعم الهلال ده هو الآير الشدو عبارة عن ايه عبارة عن Black Crescent Insights ده بيقب اهو شايفينه؟ ده ضل الآيرس على مين على الليل؟ اه الهلال ده ماش يا جماعة ضل على الليل خلاص؟ تعال شو بقى الآير الشدو موجود في مين ومش موجود في مين؟ الآير الشدو موجود في النورمال بيشم النورمال ايه؟ عندما الآير الشدو؟ لأ ليه؟ لأن مفيش أباث جدع صح يبقى نو نقائر الشدو نورمال يوم ألقائر الشدو موجود فين بص بقى أنا هاسم ثلاثة وعربعة يوم ايري الشدو يقول لك لو الأباث دي يخالد جزء من اللينس كده جزء من اللينس نسميها أباث غير ناضيجة نسميها immature كتب لكن على جنب يناول لما الأباث دي تحتل الأباث اللي هنا تقول تزيد تزيد تزيد وتحتل اللينس كلها ده من سميه ايه؟ ماتيور كاتر طيب واحد تاني لو لقينا عرض كي عندي حصة جاي لما لنسي تكيش ده اين ماتيور وده ماتيور لما لنسي تكيش هنقف حصة جايه ان ده اسمه هايبر ماتيور كاتر طيب واحد تاني عايز تاني لما تلاقي الكاترك في النيوكليار كده سميه ايه ده؟ نيوكليار بص بقى الثلاثه دول اللي وده وده فيهم اي شرط ليه بقى تعال نشوفوا الشرطين ايه الشرطين البيت وايه وبس تبقى بس اي تك ليه البيت ادي وده الايش اللي موجود فين في الامه تورك تعال طبق اي في وبس ايوه تك نورز ما بين القبتي والاي اي اي بس حد يقول لي القبتي الكلين البيت هنا في ايه وهنا في ايه هنا فيه Clear Lens Vibers لكن مين اللي مالي هنا؟ إيكوس الإيكوس في العين. يبقى الآير الشجر الموجود في الماتور كادر اكتبه ده فين؟ الهايبر ماتور طب في النيوكلير موجوده موجود ليه؟ في وباسي وفي باسي بص بقى انت هاديفها معنا نواباس في الماتور كادر فيه اشتابه هلينيك هاديم المربع كده الله يكتب ليه there is no آير الشجر في الماتور كادر ليه؟ فيه وباسي بس الواباسي وصلت لحد عند الع... ما فيش ايه ما بينهم ما فيش انتبيس يبقى نور في الايرشادو زلت اللي بيس بصوا بقى ايه رايوه؟ ده الايرشادو هون لو جيت على عيان دا بعد شوه هم لقيت الايرشادو دا كاكس ما عاربني ايه اللي بيحصل كل ما الايرشادو يخس يخس يخس يخس يخس لحد ما يختفي يبقى الكاثركت يحصل له ايه؟ ما تيوريش يعني بص او بطريقة تانية كل ما الكاثركت ده يقرب يتمع قدام يقرب من الانتيرور كابسول كل ما الايريش دو يبقى سموت لحد ما يكتفي يعني بصوا كده الايريش دو بتاع بيلاقي كبير هو. كل ما بقرب بقرب بقرب بقرب بقرب, بقرب. كل ما الشدو بيخص لحد ما ايه؟ ما يختفي مختبئة الكتاب as the cataract approach maturity يعني كل ما الكاتاركت يقرب من الماتيوريتي او كل ما الكاتاركت بقى يقرب من الايريش دو كل ما يحصل ايه في الايريش دو؟ Kolejne jest a As the contract approaches maturity, as the Irish shadow becomes smaller. Till it, till it. this is the mamy, ale, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, يا راجل ذا ديبر لما تبقى ورا ذا بيجر زا ولا بيجر. يعني كل ما العبسه تبقى كل ما الشد يبقى, يبقى كبير يعني كل ما كل ما يبقى, يبقى كبير صح ذا ديبر ذا شدو زا زا صح صح يا صح زنيمة لا زنيمة بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لونه اللي إيه ده, ده, ده يبان والحالة في اللي فيها كتلة تبان أنسو أدرد الردفيس يبقى الكليير أيريز صورة تكلم شنو اللي بيتكلم الكليير أيريز تبان ريد والكتركتاس أيريز أو الأبيك الأبيك أيريز تبان بلايك أدرد الردفيس آخر حاجة بنعملها فحص قاعدين الات التنشن بقى نعم ثلاث حاجات ثلاث حاجات إيش التنشن ليه بس في بعض انواع من الكتلة مع ايه إيريز لو في بعض أنواع من الكتلة مع جولوما أسمك مين وطنش الشميس ده من جلوكومة لأن جلوكومة لما بنسبه الخطرات طويلة بتضغط على دي انت بوازه اوكتك نير دي بقى لو لقينا نوعين انه هما نوعين بس. عزيزة نوعين من الكتة تبعهم جلوكومة لو لقيتهم بقليت مين مي الاول فورفير وط فورفير وط كامل من ايه؟ اوكتك اوكتك اوكتك شكرا ان شاء الله مع عزيزة بكرة و مع عزيزة اليوم اليوم الاربع اليوم الاربع مش ان اصغر اصغر شويه وبعدين المحل في جزء ثاني من كل الناس تعرف رقمه ويقاني.